قال ابن عباس المؤمن تشهد له البقعة سيبكي عليه ممشاه ومنامه ويبكي عليه مقعده قالوا من هذا يا ابا عباس قال من قوله فما بكت عليهم السماء والارض وما كان منظرين فما دم ما بكت على اوليك بالمفهوم تبكي على الاولياء ثم نقول نذكر بالحديث من بنى لله بيتا ولو كمفح سكطاه بنى له الله بيتا في الجنة فهنيئا لمن بنى البيوت وعمرها بذكره سبحانه وتعالى وبالصلاة وبالقرآن وبالمواعب وبالدروس لا أزال أذكر قصة الرجل مع ابن أبي حاتم التاجر الخرساني ذكرها الحافظ بن كثير وغيره قال ابن أبي حاتم كان الناس يصلون في خرسان في الشمس والمطرق على رؤوسهم فقاموا ناس يضجون أمامه ابن أبي حاتم عبد الرحمن الحبر العالم المحدث قالوا نصلي في الشمس ونصلي في المطر فاسأل لنا من يبني هذا المسجد فقال أيها الناس من يعمر هذا المسجد وإن ساء الله له بيته في الجنة فقام تاج المقصر قال سمعنا نهو بيته في الجنة في الحاجة لكن من يضمن لي؟ هكذا التاجر يقوله قال ابن أبي حاتم تريد ضمن على الله؟ قال أريد ضمن على الله. قال انا أضمن لك أنّ لك إذا بنيت لنا مسجد يظلنا من الشمس ومن المطر أضمن لك قال أكتب لي كتاب قال أكتب لك على الله قال أكتب لي على الله قال أعطوني ورقه سلم فكتب هذا ما ضمنه عبد الرحمن بن أبي حاتم على الله الواحد ل أن يبني لفلان بيتاً في الجنة مقابل هذا المسجد قال بنيته فنام عبد الرحمن بن نبي حاتم قال ابن كثير فراء في المنام من يقول له قد أمضينا العقب هاتفاً يمضي فلا تعود إلى تلك العقب وبنيناه له بيت في الجنة فهذه التجارة الرابحة يصلي مصلي فأجره مثل أجر له أجر مثل ما أجر من صلى أو ذكر او سبح هذه بيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال مش ما قال فالرجال. قالوا هنا رجال كلمة مده هم الرجال فسأل عنهم مصادمهم ماذا رأى عنهم في كل مصطدم هم الرجال وعيب أن يقال لمن سواهم في المعالي مطلق الرجل فالرجال من يأتون خمس سلوات إذا رأيت الرجل بلا عذر لا يأتي خمس سلوات فشطب على كلمة رجال احذف هذه المروعة شرف بلا صلاة خمس ما نبغى شرف قبيلة أسرة مجد تاريخ شطب عليه إلغى عليه الصلوات الخمس في المسجد هي الرجولة هي المرؤة هو التاريخ هو الشرخ هو الطريق إلى العبودية الكبرى إلى الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم فيما نوعانه في, في الترمذي مرأيتموه يعتادوا المسجد فاشهدوا له بالإيمان أرى التفكيرا خمول ولم تبقى العزائم في اشتعاله وأصبح من غير نور وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقالي وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تلقين الغزال وجلجلة الأذان بكل ساح ولكن أين صوت من بلال منائركم عنت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي لن ننتصر لن نوفق لن يفتح علينا لن نسعد حتى نتعرف على المحراب من المحراب ننطلق وبسم الله ننبثق من المحراب تبدأ حضارتنا أطلق صلى الله من المسجد الجيوش وعقد الرايات وأصلح الصلح وأقام الندوات وأطلق الأسارة ودعا إلى الله وأفتا وعلم ووعظ فحولوا المساجد إلى منارات للحق تستقبل نور السماء جزا الله خيرا من بنى هذا المسجد وأثابه وجعله في ميزان حسناته ولكن بالمناسبة مساجدنا لا تحتاج فقط إلى طلاء بالألوان بالبويات وإلى إشهادة فقط تحتاج إلى قلوب تعمر هذه المساجد تحتاج إلى الشباب يحضرون إليها الذين يملؤون الأندية والمدرجات يأتون المساجد قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية